بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعده يزال حديثه موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى وحوله وقوته حول القراءه في هذا التفسير المبارك وهو تفسير الكريم الرحمن من كلامي في تفسير كلامي المنان للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمه واسعه واعلى درجته ورزق الفردوس الاعلى نعم بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال تعالى ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخابطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم لما نزل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا شق ذلك على المسلمين وعزلوا طعامهم عن طعام اليتامى خوفا على أنفسهم من تناولها ولو في هذه الحالة التي جرت العادة بالمشاركة فيها وسال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهذا من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى فإن المسلم ينبغي أن يسأل وأن يضقق في معرفة الحلال والحرام حتى لا يقع في ثم بعد ما يقع يسجد يصعب التوبه التوبة والرجوع كما ذكرنا من قبل أن تسأل ومالك جنيه أسر من فسر ومالك مليون صار مليونا الألف صار مليونا تسأل فإنه خبير بان مالك هذا فيه شو بتعمله التوبة من المليون صعبة التراجع بعد المليون صعب لكن التراجع من الألف سهله تراجع من فرش كل القوامة مئج جنيه تنين جنيه صح؟ يقول والله إذا ما ينفعش خلاص لا ترميه. اللي ما ينفع يا أخي ارميه بايدك ما تقول ليش ما ينفع؟ إن أنا أنا واقف على فرش خمسمائة جنيه ارم ولا يهم. دب خمسين إيرش بجنيه ربع بثنين جنيه. مش مشكلة أنا عندي أما حاجة عظم حرماتي لا وش عايزه؟ طبعا لما يكون بقى مليون ارم بقى خمسين ارم لا. هنا بع ويأمركم بالفحشاء لا لا خمسين أهل طب أنا أجيب خمسين أتكلمني صعب لهذا وجب على المسلم أن يعظم شعائر الله ولا يقبل على أمر حتى يعلم حكم الله فيه أولا وهذا محكي فيه الإجماع قال ابن البر رحمه الله تعالى وأجمعوا أهل العلم على أن أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله فيه أولا يجب على كل من قدم على امر من الأمور أن يتعرف على حكم الله فيه اولا لازم ده يجب عليه تتاجر تتزوج تعمل أي حاجة زي الواحد مر أو المر شاب أعجب بفتاة الفتاة أعجبت به طيب تقدم لأبي أبي رفض خلاص نروح من وعشان الحلال ورقه وراء لا والله انت سكت عشان الحلال بعد ثلاث سنين تيجي تسأل ده حلال ولا حرام هذا سؤال أصبح يتكرر زي الوضوء دلوقتي زي الأسئلة في وضوء الصلي أصبح كثير جدا من الأسئلة يدور حول هذا المعنى يدور حول هذا المعنى قل يوم يمر الا وفتاه او شاب يتصل حصل كده بنعمل ايه بقى سنتين ثلاثه وعندنا اولاد طب بنعمل ايه امرات تصل امس اول امس واحده تصل نفس الموضوع عنده بنت جاء مع بناتها هذه البنت كانت متزوجه من شاب انا ثلاث سنين زواج عرفي كده بينه وبنها ولها ولد وبعدين طلقها قال يعني ممكن جوز عشان يتصل طلقها وبعد ما طلقها البنت تروح فين ابوها رافض اخواتها رافضين جات عند الايه الاخ قاعده مع بنات دي قضية ثانية. طيب البنت دلوقتي هو خلات تلبس الحجاب وبتصلي وتمام التمام طيب واحد عايز يتجوزها تجوز. هيجوزها ازاي راح لابوها ابوها قالوا منيش دعوه دا لو جات هنا اخواتها يموتوها اخواتها رافضين تعمل البنت ايه شوف كل دي متركبة على بعضها واحدة بتستفيني من حوالي اسبوعين ثلاثة دي عندها كم وخمسين سنه يعني متجوزة وعندها رجاله والرجال خلفهم وبتسأل هذه قضايا خطيرة جدا ليه؟ لأن المسلم لن يعظم شعائر الله اولا ما سأل ما سأل تعمل ايه؟ اللي طلق مراته مثلا من عشرين سنة عشان الجيش بتاع اولاده طلع على الورق ولا رجع ولا عمل ولا سو لأنه مش طلع عن طيب يقع الطلع ولا ما يقعش طب لو كان واقع وما رجعهاش بقى له عشرين سنة في تعيش عايش مع امراض عايش فيه طيب لماذا لم يسأل الناس اولا لماذا لم يسأل الناس اولا يعني انت محتاج الآن ف... لجام فتوى لجام تنظر لجام تكتمع وتنظر في هذه المسائل ثم تفتي الناس ولهذا لولا يعني فعلا وجود العلماء الذين يتربون على التاصيل الشرعي مش ان به بيقرا عالم ولهذا العلم لا يمكن يجي كده فك للنباس ابن باز لا يمكن لابد ان تعرف ما اخذ ابن عثيمين او ما اخذ ابن باز في الفتوى ايه لان الصور هتتعدد الصور هتتعدد وممكن تعرف ان كلام ابن باز هنا مقصود حاجه مثلا غير الواقع الصورة الواقعية والصورة الواقعية ما يفتبع الشيخ بكده إنما أدى الشيخ على صورة حصلة ووصفت له خلاف الصورة المعني السؤال عنها لهذا لابد من تنبيه على القواعد بوصول الفروق النظائر والأشباب لازم تعرف الفرق والنظيف الفرق تفرق بين ما يبدو ما يبدو متشابها وليس كذلك والنظائر التي بها تجمع بين يدب بينه فرق وليس كذلك لهذا وضع العلماء مؤلفات خاصة في هذا الباب بس الفروق وضع العلماء بسومات خاصة في هذا الباب بس الأشباح والمضائر مؤلفات خاصة في هذا الباب مؤلفات خاصة في هذا الباب ليعرف الصالح العلم بين هذا وذا ولو ورد عليه المسائل على التي تبدو متشابهة يفرق بينها او متطريقة يجمع بينه نعم فواقع الناس واقع عجيب واقع عجيب جدا لهذا كانت الفترة من اصعب الاشياء في مثل هذا العصر من اصعب الاشياء امانة عظيمة جدا انما لماذا عنده هذا التعظيم ليعني لي حرمات الله بلاغ عن الله ورسوله هيقول اي حاجة هيقول, إيه؟ هيقول اي حاجة خطي ليه لانه ما عنده هذا التعظيم لكن فعلا الإنسان الذي يعظم شعائر الله ويقدر القولة أو خطورة القول على الله ورسوله بغير علم والله يخشى في كثير من المسائل جدا أن يرتبع في هذا العصر الذي أصبحت الأمور فيه اختلط اختلاطا شديدا لا يفرق فيها إلى لجان علمية كبيرة شوف البيوع المتنوعة الآن والمشتبهة والمتشابكة شوف, آآ آآ صور المتعددة شوف صور المعاملات المتعادله شوف صور الفاض الطلاف لتقع من الناس شوف صور الان المواريث واختلاف المواريث وخلافه شوف صور عديدة جدا في كل مجال في الاعتقاد الشبه في المعاملات الشبه من طلاق من مواريث من بيوع من شراء حتى في العبادات نفسها وادخال الناس امور في مساجد ادخال الناس امور في الدعوات ما بقى عن الكلام في المناهج يعني مشاكل أمور يا أخوان والله تحتاج فعلا إنه ولهذا يجيكت من أرض الطارب عنده الحمد لله يعني حصيره وزاكي وفي إقبال إذا كسافر براء إذا كنت إنت يعني عايز فلوس تعيش بها وكذا نجمع لك بس الحمد لله أنك كنت عالتها وعلى الحفظ وتقدمت أععد الأمة تشتاك لك تشتاك لك مش محتاج أنك أنت تسافت تبني بيت كويس ولا تسافت تجوز عيالك نجوز لك عيالك فمن غازل او جاهز الغازيا او خلف غازيا في اهله فقد غازل هتعمل ايه هو بحكة واحد او اثنين الامة تنتفع بهم فعلا الامة النهاردة محتاجة للرسوخ الامة محتاجة تجسب الركب الاعدادات اللي تشوفين دي محتاجة تتكرر في كثير من المساجد كثير من الاماكن المناطق اننا كل يعرف جنة ونار وكله يعرف هذا لكن احنا محتاجين فعلا الشباة اللي انفتحت الان عم والمخالفات التي لحصر لها وبدأول تحتاج الى لجان علمية لجان علمية احتاج الى رسوخ بيعا متدقية طالب علم زي النصافي طالب علم فعلا مقبل طالب علم بيذاكر يحفظ مش لك بلاش المتون لا بلاش مش عارف الحاجات دي افتحنا ما بنفهم شي دي الحاجات عايزين حاجات على قدنا طب وبعدين كل الامه تشتغل بالحاجات اللي هي على قدها ذه سموه بعدين فامور يعني اصبحت في الحقيقة في غاية الخطورة يعني اصبح طلب العلم للتأصيل مطلباً لابد منه مطلب اللي في هذا الانفتاح واللي يسموه العولمه اللي اصبح كل واحد النهاردة بقناة بانستين بيطلع له عاوزه وبيقول له عاوزه. وتيجي انت كل ده على دماغك يجيك الناس بعد صلاة فجر يا شيخ ده احنا سمعنا مبارح في القناة تقرأ كذا كذا كذا, كذا. يعني ان في النهاردة محتاج بقى تقعد على المنبر كل خطب الجمعة بقى تجيب اللي تقال واللي تعال لا احنا عايزين نربي الناس على قواعد ظن اللي يردوا على هذه القنوات نربيهم على أصول وقواعد لو سمعوا هذا الكلام ردوه تبدأ لا واحد عالم يسأله صلاة فجر او شيخ يسأله صلاة فجر تبدأ اللي ما عندهمش الشيخ ده يعم فعلا الأمة في حاجة إلى هذا الأمر فيا أخي أنصح نفسي إخواني وأخواتي اللي يجد في نفسه الحمد لله يعني ذكاء ويجد في نفسه حفظا ويجد في نفسه الحمد لله فاهما لا يضيع نفسه ولا يضيع أمته ركز يا أخي ركز إذا وجدت في نفسك هذا ركز ركز وعيش على الفتاة والله سيبارك لك فيه إن نفسك أمتك إيش عالك ولد يا أخي مش لازم يا أخي يكون عندنا كلنا سيارات ولا كلنا بيوت ولا إن جاءك من فضل الله الواسع من غير حرف ولا منافسة ولا منافسة الحمد لله ما جاءك يا وجدت عند نفسك في نفسك حرصا واقبالا وفاماً وذكاءاً ده في الأمة فلا تضيع أمتك بارك يا ربي ولا تضيع نفسك أعد يا أخي مش عيد تعالى ميل على شيخ قوله اكفلنا شيخ لله اقفلني مش مشكل والله ليس عيبا إذا انبتت من نفسك رجدا وفهما ويعني ذكاء وحسن قصد واستيعابا قول الشيخ يلا حطني منهج بس انا عايز كفاله وتكون جاد فعلا طالب علم بكره تبقى شيخ بعد سنتين ثلاثه عشره يبقى شيخ تنفع امتك لان دول يا بيعدوا على اصابع اليد ولا انا مبالغ باقول لك أصابع يد آه اللي تستثيرهم وتطمئن إليهم اللي يدرس ويمنهج ويبين للأمة هذا يعدون على أصابع اليد في أمة ذا بشان أمة مليار وثلث أمة ثمانين مليون ثمانون مليون ده إحنا بلدنا بس فضلا بقنا كد تقول أمة مليار وثلث فلياتت في نفس هذا لا ينبغي أن يضيع نفسه وقعد بقى هسافر مش عارف أراح في فيزا اليونان بسبعين ألف عايز عائد عبدالسعودية ينفع غير بطاقة نشاعر يا أخي إذا أنفت في نفسك هذا مش ينفع بتاع الكلام لسها كلام يعني أنت واحد كل مثلا ثلاثة مليون يعني أنت واحد كل ثلاثة مليون ولو قال هذا الكلام يعني من ينفع الله بهم الأمة الآن وفعلوا مثلا ما فعل كثير من الشباب لما كان أحد وجه منهم نعم فأخبره تعالى أن المقصود إصلاح أموال اليتامى بحفظها وصيانتها والاتجار فيها وأن خلطتهم إياهم في طعام وغيره جائز على وجه لا يضر باليتامى نعم فلما نزل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسوف يصلون في ذلك على هؤلاء لذلك يقولون اموالهم ولا تعمل ايه في الاحيان بناكل احيانا بنحتاج احيانا اختلاط اختلطت الاموال اختلاط صعب طب نعمل ايه طب نعمل فبين الله سبحانه وتعالى لهم الفصل بين ما يكون من تصرف على وجه يصلح مال اليتيم ولا ذري وبين وجه اخر فيه التعدي فيه تعدي اما ما يقع من اختلاط في وقت الحاجة والإقترار وإلى أكل من هذا المال عند الحاجة إليه عند الفقر فهذا له فقه آخر فرفع الله سبحانه وتعالى هذه المشقة التي قد وقعت بأصحاب الأموال هذه نعم لأنهم إخوانكم ومن شأن الأخ مخالطة أخيه والمرجع في ذلك إلى النية والعمل فمن علم من نيته أنه مصلح لليتين وليس له طمع في ماله فلو دخل عليه شيء من غير قصد لم يكن عليه باء ومن علم الله من نيته أن قصده بالمخالطة التوصل إلى أكلها فذلك الذي هو حرج وإثم والوسائل لها أحكام المقاصد. الله أكبر. برضه الشيخ بهذه القاعد فالكلام في الآية تضح. سأسألك عن اليتامى. كل إصلاح لهم خير. بالعكس. تعمل ما فيه صاحي اليتامى. عندك مال يتم تحطوش. لما يبقى يبلغ ممكن يكون عنده سنة. هتحطوش له خمستاشر سنة أو تمنتاشر سنة حتى. تأنس منه روشدل طيب كل سنة طلع عليه الزكاء لأنه ما ينفعش ما ينطلعش الزكاء تقولش والله أنا أصدر الزكاء ستأكل طيب ما تسيبوش ما ت... لا تترك المال تأكله الزكاء التجر له فيه على الأقل تأتي بالزكاء اللي هل تتخرجه التجر آه تصرف آه مثلا واحد شارع أرض بمثين ألف جنيه عقار مثلا حتة بمثين ألف جنيه قوله والله أنا عندي تلاتين ألف جنيه لهذا يتم كد يبقى له مثلا ثمن معين في الأرض بعد سنتين 3 30000 50 70 وهكذا ما تسيبش الزكاة تأكلها. انما لا بد نأخذ منها الزكاة هذا المال لانه مال وبلغ النصاب وحال عليه في شرط الذكاه يبقى لازم نأخذ منه الزكاه قل اصلاح لهم خير يبقى اي تصرف لصالح اليتيم خير جاد طب واحد بيتاجر وخسر المال كله تجبر له وخطر المال كله هل يضمنه او لا يضمنه نقول لا يضمن الا اذا صرفها او تعت طيب ليه طب ايه اليتيم اليتيم اذله اليتيم ممكن ما يكون ما اصلا عشان ولا يعرف شيء عشان يأذله لا يملك نقول اه بس هو تصرف على وجه جائز في الشرع ولا وجه الممنوع جائز وكل من تصرف على وجه جائز في الشرع فانه لا يؤاخذ على ذلك ولا يضمن طالما الشارع ادل له خلاص الشارع ادل مثلا للمدرس انه يضرب الولد ضربا غير مبرح اذا احتاج ذلك على وجه التاديب فبيضربه على وجه التاديب الولد جره دماغه مخبوطه حيطه ما يضمن لا ما يضمن لكن المدرس ساعد بدلا ما اضربوا عصايا ضربوا فرع شجر مستراسط فتحنا مستراسط ما من المتعال واذا مش الشرع أذل لي أضربه نا الشرع عادل لك أن تضربه لكن لا أن تقتل ما انتصرف التصرف الجائز في الشرع فإنه لا يترصب عليه أثر منك فهذا الذي اتفجر في المال يتيم استعمل جائزا ولا ممنوعا جائز خسر خلاص ما فيش إشكال إلا إذا فرط أو تعد فرط أو إيه أو تعد نعم فهون فهون قال وأين تخالطون إخوانكم شوف الكلام الجميل كلام النبي سبحانه وتعالى وأين تخالطون إخوانكم ده أغن عن إبه وأين تخالطون فلا حرج عليكم في المخالطتي لأن الأمر يدور على أنهم إخوانكم وقد جاءت الشريعة بالسماح في الأكل من مال الأخ من طعام الأخ جرت العادة ولهذا قال سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تأكله ليس على الأمر حرج ولا على الأعرض حرج ولا على المرض حرج ولا على أنفسكم أن تأكله من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم فلهذا المقابة تعالى فإخوانكم اغنى عن كل هذا ده اسمه وصف مناسب يتعلق الحكم بالوصف المناسب لان الاوصاف منها المناسب اللي بتعلق الحكم به ومنها الاوصاف غير مناسبة او الاوصاف اللي ما لهاش قيمة يسميها الاشترونيون وصف طرد طرد يعني ما ليوش قيمة لا يتعلق به الحكم زي مثل خمر حرار حرم للناس ايله حرام للناس اوله لنابيضة مناش دعوه او الله امر الرجل مثلا الذي جمع امراته في شهر رمضان ان يكفر لانه كان طويل كان اسود كان ابيض دي كلها اوصاف يعني مطروحه مطروحه لا يتعلق الحكم بها انما الوصف المناسب ودهو فاخوكم فعلم ان الاخ يسامح معه ما لم يسامح مع ايه وان تخانتو في إخوانكم. والله يعلم المفسده من المصح اوعى عباد تعمل ديت على بعباءه الواقع فالله يعلم المفسده من الايه فدل هذا على أن العبرة ليست بالالفاظ والمباني وانما العبره بالمعاني والمقاصد يعني ممكن تفعل انت برضه ما صورته جائز لكن يكون حراما في حقك ليه لانك تتناول هذا بنيه محرمه وده اسمه الشيع دسمه إيه الحيان والله يعلم المستذل المستذق ولو شاء الله لا عنتكم ولتمن رحمكم الله سبحانه وتعالى داء المعنى المتبدل طيب نعم وفي هذه الآية دليل على جواز أنواع المخالطات فيها. آه دي بقى دي بقى حلاوة هذا التفسير يعني الشيخ رحمه الله ده وأنا بيرب على القواعد والمع والمعاني اللي هي ايه المعاني الراسخة ولذا احنا نكرر نقول تفسير السعدي ليس تفسيرا سهلا وليس تفسيرا ميسرا ولا تفسير للساده يقولوا في البيوت ده ما كانش في المساجد ده النساء في البيوت وهي تطبخ كده تقعد مع اختاها وهي تطبخ على من الطعام يخلص من النار يقعدوا يسألوا نفسهم تفسير السعدي لا ده تفسير ده تفسير عميق انما تفسير النساء ده كلام غلط الا بقى عندما لم تبد له آه يعني هذه المعاني ماش، فكل يتكلم عن مستواه وعن علم بهذا الكلام نعم وفي هذه الايه دليل و... على وفي هذه الآية دليل على جواز انواع المخالقات في المآكل والمشارب والعقود وغيرها نعم نعم قدوه مع بعض انت تجيب ونجيب طيب هل يلزم ان انت لا تأكل ذلك عن حقك وانا لا أكل ذلك عن لا يعني احنا مثلا جيبنا وتاع طب انا يعني ايه اكل شوية فعديت نقول حرام لا لان مقتضى المشاركة ان انت بازلت ما عندك لي وانا بازلت ما عندي ايه ما عندي لك يبقى عادي حصينا اكلها مع بعض ومش مشكلة مفيش ايه كذلك مثلا واحد لفط خمسة جنيه واحد اثنين جنيه ثلاث جنيه وهكذا ماشي برضو عقد زي مثلا عقد التبرع زي عقد مثلا التأمين اللي بيسموها التامين التعاوني وإذا صورته مش موجودة عندنا اللي هو مثلا يا جماعة احنا نعمل جمعية تعاوني مثلا انت خمسة جنيه في الشهر وأنا خمسة جنيه وكذا وبعدين يحتاج حاجة مننا يبقى يجيب اللي يقع في ظرف معين اللي وقع في كذا يبقى ياخد منه جينا في نهاية السنه فاض حاجة بنوزع على رأس على حسب رأس مالنا ما فاضش حاجة أنا متبحك أصلا أنا متبرع لك مش هقول يا جماعه هاتولي بخلاف التامين اللي هو عقد ومعوضة فهذا لا يجوز ولهذا ملحظ التحريم النقطه دي عقد تبرع عقد وعوضه لهذا الذين يفتون بحل عقود التامين يبنون ذلك عليه هتشوف كل اجابته في هذا يقول لك ده تعاون يا اخي واحنا بنتعاون مع بعض وده له ظروف وده مش له كذا كذا كذا وقدام الحظم الوحيد نقول لا ده اني بديك عشان تدين ده انا لو عارف ان انا هدفع العشرة جنيه دي شهرية ولا الثلاثين كنان الاسبوع شهرية عشان يستفيد مني اخي وانا ممكن ما استفيد شيء لو عارف كده عمر من داخل طب يلا روح مر على البيوت ديت ولا عايزين عشرة جنيه شهرية ليه والله صدق قال له اني عصيك لكن كل اللي بيدفع علشان يأخذ الليه العوض العوض والعوض الكبير كمان أصلاً ممكن ده محلي يتحرق يبقى أنا ممكن أأخذ الفلوس كلها ممكن يحصل لي حادث أخذ الفلوس كلها ممكن يحصل لي بقى في المصنع كذا أخذ فلوس ممكن عربيت تصدم أخذ حقها كله يبقى حتى ده مش بيرضي عوض بس عاجل ما هو إلا برضه لو أنا عارف أحط العشرة جنيه وأخذها بعد عشرين سنة عشرة جنيه مش هو مش حافظها. أبقى انا غبي اما حط عشرة جنيه وبعد عشرين سنة اخده عشرة جنيه كمس العشرة جنيه بقى تكاف دي ايه مش هحطه انما انا حط العشرة جنيه عشان بعد عشرين سنة اخده كم اه الف واكتر وممكن اخده الوقت هو كمان الف واكتر عرضتوا بقى الان العلة هنا فرق بين التعاون التأمين التعاوني وبين التأمين الذي هو موجود الآن على الحياة على السيارات على المحلات ده الملحظ بينهم ايه توصيف العقد توصيف العقد عقد تبرع عقد معاوضة بتوصيف العقد تبين الحكم يبقى أنواع المخالطات ماكن مشارك عقود ماشي بس بشرط أن تكون مبنيه على, على هذا الأمر نعم من اللي بيكبر ومن المجبر اه من الناس دي تبقوا لي ما حصلوش مش كده في حياته كلها هذا موجود فين التأمين الصحي؟ اه يعني لو, لو دلوقتي انا محتاجتش اعمل عمليه اما بجيش على المعاش يصرف لي المبلغ مبلغ في معاشي يساوي ما دفعته انا؟ يحتاجوا ايه؟ هذا يحتاج احنا نرجع الى بنود البنود نفسها ماشي ماشي ما احنا الموظف اللي بيدفع لانه بيدفع الموظف الموظف بيدفع وهو اللي بيستفيد والطالب هو اللي بيدفع ايضا ماشي بالاجمال كده جائزه بالاجمال زي ما احنا هنا يعني او اضطربنا الموظفين دول فيما بينهم هياخد عشان ينفق عليه في علاج في كذا في كذا واللي ما مش محتاج علاج مش ماشي بس هدي تحتاج الى رجوع بتوسع الى البنود نفسها انما لو وجد مثل هذا زي ما قلنا ايه ما التعاوني نحن نجمع مننا واللي يحتاج حاجه ياخد ما محتاج حد محتاجش مش هياخد مش مشكله ولا هيطالب ولا هيطالب ده لو كده ده لو كده نعم ليس اختيارية اه اجباري بلا يجوز اجباري اجباري بلا يجوز لأن الأصل في التبرع بذل مال من غير عوض هذا تعريف عرض التبرع بذل مال من غير عوض على وجه يرجو الإنسان ما عند الله سبحانه وتعالى من معاونة إخوانه وكذا نعم نعم هذه في محل النظر اللي من قبل الدولة لكن من قبل شركات تأمين حرار. حرام حرام تأمين من كوش شركات من حرام لما من قبل الدولة اللي هو يخص المصلحة محل نظر وبح نعم نعم. هو هو عارف مش كده. هو هو وتعين ولو. يعني. جمع ولو. جمع يعني. ولو. لا ولو. نعم. صدق أشي. وهذه الرخصة لطف من الله تعالى وإحسان وتوسعة على المؤمنين وإلا لو شاء الله لاعنتكم. أي شق عليكم بعدم الرغصة بذلك فحرجتم وشق عليكم وأثنتم إن الله عزيز أي له القوة الكاملة والقهر لكل شيء ولكنه مع ذلك حكيم لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته الكاملة وعنايته التامة فعزته لا تناسي حكمته الله أكبر. الله أكبر فعزته التي معناها قوته سبحانه وتعالى الكاملة وقهه بكل شيء لا ينافي حكمته ولو يشرع لعباده ما فيه مصالحهم نعم. فعزته لا تنافي حكمته فلا يقال إنه ما شاء فعل وافق الحكمة أو خالفها بل يقال إن أفعاله وكذلك أحكامه تابعة لحكمته فلا يخلق شيئا عبثا بل بد له من حكمة عرفناها أم لم نعرفها كلام ذا قل تجده في تفسير قل تجده في تفسير مثل هذه التفصيلات المهمة جدا يعني الشيخ طبعا كل كلام الحطاب يعرف بيضع إيه ويرد بها على ايه ويقرر ايه يعني الشيخ بيكتب بمعاني في رأسه يريد تقريرات و هذه المواضع في القرآن لتقرير هذه المعاني طبعا الكلام ده تحته تحته بقى كلام كتير الكلام ده هو كلمتين البساطة للشيخ بحطوم هنا ورغم كلام كتير في خلاف اهل السنة مع المثالة في مسألة اهل الله يفعل الحكمة ولا يفعل الحكمة و... أفعال... أفعال الله سبحانه وتعالى والنظر إلى الأسباب والمسببات والعلل وربط الأحكام بمسبباتها وهل يعني هذا الغاء القدر أم... أم الاعتماد على السبب إلى غير يعني معاني واسعه الشيخ بي... بيدندن حوله وهو يتكلم في العبارات البسيطة دي. نعم وكذلك لن يشرع لعبابه شيئا مجردا عن الحكمة فلا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما فيه مستدة خالصة أو راجحة لتمام حكمته ورحمته نعم هذه قاعدة قاعدة أول قاعدة وضعها نفس الشيخ سعيد رحمه وضعها في القواعد ولسول الجميع أول قاعدة حطها هي دي القاعدة ذي ان الشرع لا يأمر إلا بما مصلحته خالفة أو راجح ولا ينهى إلا عما مفسدته خالفة أو راجح دي قاعده شرعيه نعم. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا امه مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا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 لأن المؤمنة ولو بلغت من الدمامه ما بلغت خير من المشركه ولو بلغت من الحسن ما بلغت وهذه عامة في جميع النساء المشركات مشركات يعني المش... المشركه الوثنيه واليهوديه والنصرانيه عامه لكن ورد بقى تخصيص بعد ذلك للايه للكتابيه لكن هي عامه ولهذا بعض الناس يشكي المعنى المعمل ولكن ازاي ربنا يقول ولكن كوح المشركات وانت تقوله بجواز نكاح اليهوديه النصرانيين ليست مشركه قالت عيسى هو الله عيسى ابن الله نقول بلى ولكن ورد الاستثناء مع علم الله انها تقول بان عيسى هو الله وابن الله نعم وخصصتها ايه المائده في اباحه نساء اهل الكتاب كما قال تعالى والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب يبقى ده محكم ومتشرد يبقى ما يجيء واحد ياخد آية ويقول مثلا إنه نكاح مصرانية أو يهودية حرام ليه؟ لأن الله يقول ولا تموح المشركات يبقى هذا دليل ويقتصر على هذا فنقول لا ذا دليل طيب وماذا تقول في قول الله تبارك وتعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبل تقول فيها ايه تقول في, في ايه ماذا تقول فيه يبقى لابد ما تجمع بين ان فترد هذا الى ذات ترد المتشابه الى المحكم وتعمل بهذا او على هذه الشكيله بقى ياتي التشكيك في نصوص القران وثالث يقول لا ده تبقى تبقى المسلمة تحت اليهودية والنصراني لو أسلمت تحته ولم تجد مكانه يعني واحدة مثلا وحدة نصرانية الزوجة طبعا نصراني نصرانية أسلمت تحته وهي في أمريكا في بريطانيا في فرنسا ترى تروح في مشتاق مكان تعمل ايه قالت خلاص يباح لها أن تبقى مع زوجها فيباح للمسلمة في ان تبقى تحت المصراني او اليهودي اذا لم تجد مكانا اخر من بالالبيات وما الدليل وما الدليل ما الدليل ان المسلمة تبقى تحت المصراني في حالة واحدة عشان نقول حالة دية هي دية او تقطعها دية من اين جبنا هذا هتروح فين هتروح فين هتروح فيل امر من ايه فيه هي الاهل مع رجل اجنابي على غير دينه. هو انت عايز تأمن على من ايه? ما هي عنده? عند رجل اجنابي على غير دينه. ايه اللي انت عليه بكتر من كده؟ ايه اللي انت عليه? تطلع تاخد لقاسك الوحيدة وتعيش. لكن تبقى مع رجل اجنابي على غير دينه. يبقى انت الان علام. هذا بقاء ولك عشان بس ما اتعرضش اصاد رفت فين? قال سبحان الله زي اللي ترقص لك عشان أمي ايدي لنادي قامت يديك لنادي جائز على وجه جائز شرعة فهديت فاتر تأتي لبلاد المسلمين يتبقع يطروح عند جاليات مسلمة وتتزوج بمسلم ما في بلد الآن إلا وفيها الحمد لله جاليات مسلمة روحي عنده عندهم خذي ساكن وعود لوحدك زي ما كنت تتنصت وانت نصرانية وتروح هنا وتشتغل ودعمين وعرف البلد كله صح مظبوط اعملي كده وانت مسلم بس يمنعك دينك من كذا وكذا لكن ان تبقى في بيت تحت مش مثلا حتى اللي جوز الحكم اللي قال مثلا بشرط ان يجامعها ولا يأتيها لا تبقى حقيب والله يا اخواني يقول هذا بناء على فقه عام ولكن ما تعملي يبقى دي إذا الحالة دي مستثناء تم بدليل بدليل إذا كان الرجل لا ينكح المشركة اللي هي الوثنية وإنما جاد أن ينكح الكتابية من يهودية لأن أهل الكتاب يعني قريبة إلى الإسلام ولما كانت القوامه له أمكن أن تتأثر به ولما كانت بالأولاد للأرض هنا وقوامته في البيت يمكن يمكن هذه مرة أن تسلم إنما الخلاف ما يصحش العكر ينفعش ان يكون القوامه للنصران واليهود والله يقول ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين أيين. اه يبقى جوزنا يديونا صورة واحدة ممكن أن نلحق هذه بهاب زي اللي بيجوز تفجير الإنسان نفسه في لحظات الحرب والمعارك وكذا في العزم وهو يعلم أن النصوص محكمة في عدم قتل الرجل لنفسه تحت أي سبب نفسه هتقول أن حالة واحدة في الشرع جوازت ما مصن ما فيش نفس بقوله الواحد يقتل نفسه حتى في الجهاد طيب حالة واحدة ما من أجلها جواز عشان نقول دي ممكن صالحاق بيها ما فيش حالة واحدة طيب همال قلنا جائز بنا على إيه لما قلنا الراجل يمكن أن يقتل نفسه في تحت القتال وهو يحارب يقتل نفس طب عايزين نص او حال يقاس عليه لا عندنا نص بل نصوص محرمه قطعيه واحنا نعرف كده وانت مغمض تعرف ان المحكم يقول لا تقتلوا انفسكم فحاله واحده في القتل عشان نقول دي زي دي او يقاس عليها دي حاله ممكن يتعرض لها المسلم في وقت من الاوقات مع وجود الداعي ومع وجود المقتضي في عهد رسول الله معارك وحروب وفي عهد الصحابه معارك وحوق ووكل هو فهو احنا بنعمل حاجة فهو معاركنا دي معارك ولا احنا بنعمل حاجة لكن تكتعال المعارك في السنة الواحدة غزوثين وثلاثة واربعة خير الصرايا نشوف حالة واحدة وما لحنا نقول جايز بنان عليه يعني كلمة جايز يعني جايز بخلاص نص مخكم يعني يعني اذا ما كانش نص مخكم يبقى حرام هذا قول عمي بلا علم اننا نقول عين الباء ده العله من قبل حصول النكاه في العدد وأصل العدد لا انت خدت العله دي أنا باخد عله ضدك اولا بدي النكاه فينا احنا مش في العدد لان احنا بنقص لنا واحد 2 3 بتفربق قرصنا وكمان العالم بيشجع عليهم لان الناس دي معتاده عليهم ولهذا حتى في القياس تمرج الأسريون ولكن العلة العلة المتعدية وليست القصير العلة معقولة المعنى مئة بالمئة وانت تجيب قياس أصل فرع علة حكم أربع حاجات أربع أركاية أصل فرع علة حكم حكم في الأصل عايز سد الفرع نفس الحكم العلة العلة دي لابد تكون فيها شروط يجي عشر فرق في العلم عشان تقول العلم لكن لا عندك نص ولا عندك قياس في ذلك من الضبط ازاي تفهم برضه اللي عندك نص تقول الواحدة تقعد المسلمة لا النصراني لو اسلمت طب تحت النصران لا عندك نص ولا عندك الاحالات العله انت بتقولها عله مضروبه علة غير موجوده اصلا انت خايف على من ايه هو انت دلوقتي خايف على من ايه زي ما تقول له يا واحد عزب عايز ساكن وحده قول له والله خد البنت ديت اصابوها بضربها على الصلاه والنقاب وبتاعه مش عايز كده فخد عندك راجل ملتزم خد عندك ليش معاك عشان تبقى اسماء من كيف ينفع الكلام ده ما من ايه بقى فلا يفتح هذا فالكلام لا يكون بالعواطف كلام لا يكون بالعواطف كلام لا يكون بالعواطف. الكلام لابد ينضبط بضبط شايف رايح فين تخرم فين لا كلام منضبط بضبط شعفين النص ولا تنكيه المشركات اباح وطعام الذين تبتبئ حلوا لكم وطعامكم حلوا لكم فات ربنا سبحانه وتعالى نفي ربنا جل جلاله وتنزى عن كل نقص وعيش ان يذكر هذه الحالة اللي ممكن تقع في زمن من الازمان ان مسلمة ان نصرانيه تسلم تحت مسلم او ان الله ذكر ذلك في القرآن ولا تمسكوا عيصا من التواس واسالوا من صف وليسالوا ما صف ذلك حكم الله ورا وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم فات الذين ذهبت ازواجهم مثلما ما أنصقت. عارفين حاجه فالكلام فيما بذله الكافر لمراثي وجات لك المهاجره شوف الضوابط الشرعيه الدقيقه القران يتحدث. نعمل ايه نديلهم فلوس اللي دفعوها للنساء اللي اسلموا دوه طب وانت يا ارتدت وراح ودفعت لها تعمل ايه تطالب ما إن فتاكم شيء من زوجكم ايكو فاري وما تدلوش في حاجه فعاقبتم اي حصل جهاد فاصبتم الاعداء وغنمتم الغنائم فعاقبتم فأتوا الذين ذهبت ازواجهم راحوا من غير ما ياخدوا فلوس مثل ما أنصر. يبقى ده حكم دقيق ده اذا في بريستين راحوا هلا جون يبقى ينسى ربنا عز وجل ان يتكلم في امراه تسلم تحت نصران يبقى يجامعها وياتيها حتى الممات ليبين هذا الجلس ولا هذا غير جائز هذا القرضان على جنازه قادر الرجل الوحيد في العالم كل دول بيتكلموا في ظاهر النصوص إنما دلاج المتقل دلاج المشتركة عفاين موضول إيه مصايف والله يا أخوان مصايف مصايف يعني هؤلاءهم الذين يدخلون عن أصول الفان والفان وشبابنا الصابشي وشبابنا اللي ما بيعرفش شبابنا طب خلينا من والرسوخ ده بلاش شبابنا نصابش أي رسوخ عنه وكذا يقول المراه تبقى تحت نفران او يهودي امال تروح فين تروح فين تاكلها الكلال او السباع كما قال ابو بكر اول كلمه له وقف خلافه بعد ما تولى وقالوا اسامه بلاش جيش اسامه راح فين ابو بكر راح فين الله يجزاك الخير ده احنا اتصدى من اتصدى من عرب ولا قال ده احنا الامس في ضيق شديد مات النبي اللي ارضى والعنب راسه كمان عاوز تطلع جيش أسامة مع حاجتنا الشديدة لأسامة الان وجيشه جيشه طالع تيه ده احنا نفسنا كده بمجموعينا مش هنقوى على مقابلة ده اللي ارفده واللي ده عن النبوة واللي منعه الزكا ده أصناف لا لازم جيش أسامة والله لا أمنعه امرا عقده النبي صلى الله عليه وسلم ورأي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم والله لأن تاكلنا السباع وتتخطفنا الطيف على ان ارجع عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابرم لا يمكن فكنا السباع يا اخي اضطرك تخصصنا يا خي. بس لا امر الله ورسوله دي وصل الفهم اه هو ده الفهم هو ده الفهم اللي يمشي عليه مش فاهم بالحتة ب... بحو... ن... ن... ن... نراعي احوال الناس وشهوات الناس وشبهات الناس ونغاير في مناهجنا لا منهج واحد الواجب على الناس إخضاع أمورهم لهذا المنهج مش أننا نحطن في المنهج لدعوة على العثم هنا أو حدث العثم هنا ما ما حكم الله به ورسوله وقضى به الله ورسوله ليس الآن أن نرجع فيه أو أن نتهاوى فيه مهما كان هو ده المنهج تتخطفنا الطي تأكلنا السباع النصر بيد الله ودين الله سبحانه وتعالى قائم ومنصور وظاهر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كريه المشركون أنا ايه يعني ولا شيء وانت ايه يعني ولا شيء تخاذ المصار دين الله قال لكن انت المستفيد نعم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا وهذا عام لا تخصيص فيه ثم ذكر تعالى اللي احنا بنقوله من ساعتها بس احنا بنقوله باسلوبنا اللي هو أوه. كلمة كيمتي القرآن ولا تنكح مشركي ما تقولش بقى فرق بين البداءة والاستمرار منين جبت الدليل منين الفرق منين وهذا عمل لا يبقى عندنا حكم عام مخصوص وعندنا حكم عام لا خصوصا فيه العام المخصوص ولا تنكح المشركين العام الباقي على عمومه ولا تنكح المشركين دي غير دي ده عام مخصوص ده عام باقي على عمومه ثم ذكر تعالى الحكمة في تحريم نكاح المسلم أو المسلمة لمن خالفها في الدين لمن خالفهما لمن خالفهما في الدين فقال أولئك يدعون إلى النار أي في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم فمخالطتهم على خطر منهم والخطر ليس من الأخطار الدنيوية إنما هو الشقاء الأبدي نعم المدرسه ويستفاد من يعني لما نقول طبعا اباحه مكاش اليهوديه والنصرانيه فبشروط يعني ان تكون عفيفه مخصمة لا تكون امراه مشهوره بالزنا الآن ما الان في مشروع عنده كثير من الشباب الآن في الى اماكن هذه او وامكن سياحيه حتى في القاهره الى اخره اصبح الآن ياخذ الزوج مشروع من المشروعات مشروع يتجوزها عشان يسافر ويبقى على كفاليسة وكذا وكذا أصبح مشروع الآن لهذا أصبح يكبر السؤال عن هذه المسألة نعم ويستفاد من تعليل الآية النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع خذ يا ابني خذ يا ابنة تفسير النساء تفسير النساء في البيوت هم بتبخوا ملوخية ابقض أنا تفسير النساء في البيوت شوف القواعد الربانية ويستفاد من من الآية لا من تعليل الايه من تعليل الايه مش من الايه ظاهريها اعمل لفظها تعليله اولئك يدعونا الى النار شكلها ما ينفعش والله يدعو الى المغفرة اه يبقى كل من يدعو الى النار ابعد مش بالزواج بس ويستفاد من تعليل الايه كمان عاوزك انا عايز حد يعمل لنا بحث في مسألة يرجع إلى 15 تفسير يلا شيخ حدث لنا 15 تفسير اختارهم شوف التنبيه على هذه العلة على هذه القاعدة ورد ولا لا يعني البحث هو هل شوف لنا هل وردت هذه الفائدة في 15 تفسير ولا لا اختارهم تبع؟ بقى اختار 15 تفسير وشوف كم تفسير من 15 نص على هذه الفائدة نعم قال ويستفاد ويستفاد من تعليل الآية النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع لأنه إذا لم يجد التزوج مع أن فيه مصالح كثيرة فالخلطة المجرده من باب اولى وخصوصا الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوه على المسلم كالخدمة ونحوها الله أكبر. رحمه الله رحمه الله فما يصف خلتة مشرك ولا يهودي ولا نصراني، ولا مفتدع لا تأمن على قلبك فمن مفتدع عنده علم عنده كذا طيب عنده علم وليس هذا العلم عند غيره والله يأبى الله بحكمته ان يجعل فضله في علم ما ومنته في علم ما وهدايته لخلقه في علم ما قصرا على مفتدع، مستحيل بس انت مش عايز تركب عربية تروح لسنة انت عاوز المبتدع بيساكنك في البيت او في المالك اللي جنبك مش عايز نفسك بنفسك لا لا تأمن على قلبك اوعى خالص مبتدعا تب علم عند غير ان شاء الله زي ما قلت لك يا الله الا ان يدخر او ان يجعل فضله في مبتدع دونه لا يمكن هتقول عنده علم انا مش بنيمكن عنده علم بس هذا العلم هتجده عند عشرات من علماء السنة بيكلفك شوية تتعب شوية مش مشكلة لكن تأخذ ايه صافيا صافيا إنما تأخذ من هذا العلم ثلاثة ارباعه لكن هيجعل لك هذا المطلع ربعاً من الإيه زي ما إحنا دوقتي نأخذ التفسير إحنا دوقتي التفسير لما كان كاتب التفسير هذا سلفيا فانت في امان حتى ما بيطلع بك من بره التفسير الى قواعد برضه انت امن لكن خلي ده مبتدا بنفس هذا الاتقان والبراعه في تقعيد القواعد السلفيه هيحطالك فين في القواعد بس غير السلفي برضه لا يدرسك نح لا يدرسك اصول فقه هتقول اصول الفقه ماله وما الاعتقاد والمنهج والنحو ماله وما الاعتقاد لا آه لا هيدخلها لك في الاعتقاد وفي المنهج في المنهج والاعتقاد حتى لو ما فيه إلا أنك ستشد لعلمك علم الدنيوي هذا أو, أو علم اللي هو فيه متبحر فيه صور الفقه ولا مصطلح ولا مثلا لغه لو ما فيه اللي تعلق قلبك به وهو يخالف منجها السنه في الاعتقاد لو ما فيه إلا هذا فكفى بذلك شر كفى بذلك شر فلا تخالف المبتدى عن طب واحد يقول الأناس بس احنا بنجي نبص للاقي كتب الحديث روت عن مبتدع روت عن مبتدع الخوارج المتهم بكذا فازاي الكلام ده ما هو وجعل في كتب السنة رواية عن مبتدع أيوان. هناك فرق بين الرواية التي تعلقت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين التلقي في العلم أما الرواية فلجانا الروايه بس نحن لا نريد أن نرد شيئا قاله صلى الله عليه وسلم المجازن فلانا رواه لكن فلان هذا إحنا بننزل عليه مقاييس قبول الرواية من الحفظ والاتقان والسلامه من الكذب موجوده فيه زي الخارجي مثلا موجوده فيه إنه نقبلها ليه بس لحرمه كلام النبي صلى الله عليه وسلم انما ندفع عباره كده نقول لا وقف تلقي كلام مش عندنا كلام هذا نعم ايه نعم للجويني ما هو واحد رجع الجويني اثنين مرف قواعد الاصول هذا على العلماء فما كان عند الجو الجويني من قواعد حطها أصل حطائمة السنة حطائمة السنة والجويني والرازي والغزالي في وقت تلبسهم للبدع حجر منهم لكنهم رجعوا فينظر الى قواعدهم التي صنفوا هل قواعد علمية صحيحة او غير صحيحة مقبولة أو غير مقبولة فدخلت في ميزان العلماء الراسخين وافقوا على أشياء وردوا أشياء لهذا ليس كل أيضا برضو ما كتبه الجويني قبل او الغزالي قبل تعرفون مثل ما كتبه الغزالي في الأشياء منه المردود والمضروب بعرض الحاء ومنه المقبوض نعم وفي قوله ولا تنكحوا المشركين دليل على اعتبار الولي في النكاح والله يدعو إلى الجنه والمغفرة أيده يدعو عباده لتحصيل الجنه والمغفره التي من اثارها دفع الوقوه الدليل في قول ولا تنكحهم مشتركين على اعتبار الولي ايه الوجه ها لا لا ولا تنكحه يعني يعني ده فعل مبني للمجهول ولا تنكحه مبني للمجهول هذا وهم فقد ياهم المثقف تنكح هذا فعل ايه فعل ايه مضارع الامر ولا تنكحوا بلا النهي بلا النهي دل على الامر لهذا بني على, على حذف النور ولا تنكحوا المشركين لا تنكحوا بناتكم المشركين الرجال ايوه عا تزوج بنتك مشرك هذا هو المعنى اوع تزوج بنتك مش لو كان البنت ممكن تتجوز من نفسها كان يبقى الخطاب لعمل الامه لكن خطابنا عامي الخطاب, الخطاب خاص بمين بالاولياء لا تنكحوا يا رجال لا تنكحوا يا رجال بناتكم هؤلاء المشركين نعم وكما قال سبحانه وتعالى وانكحوا الايمان منكم الصالحين وكما قال سبحانه وتعالى واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أي أنكحن أزواجهن لا تمنعهن كل داخ خطاب يدل على الايه على اشتراط الولي في النكاح ولهذا كان زواج بغير نكاح زواجا بغير وليا زواجا باطلا, باطلا والاعتماد على صحه هذا بأن الإمام أبا حنيفة جوز ذلك أو كذا في المساله خلاف ليس كل خلاف يعتبر ليس كل خلاف يعتبر ولو قال به أبو حنيف رحمه الله تعالى بل لو قال به الأئمة الأربعة وحشاهم يعني أن يخالفوا المصنع والله يدعو إلى الجنة والمغفرة أن يدعو عباده لتحصيل الجنة والمغفرة التي من آثارها دفع العقوبات وذلك بالدعوة إلى أسبابها من الأعمال الصالحة والتوبة النصوح والعلم النافع والعمل الصالح ويبين آياته يعني شوف والله يدعو الى الجنة والمغفرة كل معنى يدعو الى الجنة والمغفرة يعني يدعو الى معناها, بالدعوة الى أسبابه فالجنة عندما تحصل به بأسباب والمغفرة عندما تحصل به بأسباب لا بد من هذه الأسباب فدعوات الى الجنة دعوه الى أسبابه فمن حصل الأسباب حصل الجنه ان شاء الله له نعم ويبين اياته اي احكامه وحكمها للناس لعلهم يتذكرون فيوجب لهم ذلك التذكر لما نسوه وعلم ما جهلوه والامتثال لما ضيعوه الله أكبر نعم طيب نختفي على القصر